بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم <تصفيق> التجاه <تصفيق> فتعلمون؟ كلاَّ لَوْ ساروا النساء عين من ثم بل التسالون اي ام